وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ فَأَرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف كفينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقن رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقن قابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقر رقابنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو عنا اللهم عفو كريم تحب العفو فعف عنا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من شر وداء وسوء وبلاء فاصرفوا عنا وعن المسلمين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار Allahumma ajirna wa ajir abaana wa ummaatina min al Allahumma ajirna wa ahlina Allahumma ajirna min al-nar. Allahumma innana saluk al-firdous al-a'lam jannah Allahumma innana saluk al-firdous al-a'lam jannah اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ما ضف فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرجته ولا كرما إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا أسيرًا إلا فككته ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعتنا على قضائها ويسرتها.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 اللهم يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصفح يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد الكبير اللهم اجمعنا في رضات الجنات اللهم اجمعنا في رضات الجنات اللهم اجمعنا في رضات الجنات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ومشايخنا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 وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية اللهم ألبسه وولي عهده لباس الصحة والعافية اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم ادفع عن بلادنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن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 اللهم إننا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إننا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إننا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اغفر لجميع موت المسلمين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 ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناذل والتراب وحدنا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 يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب إلهنا لا تردنا بعد هذا الدعاء خاوبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم اللهم لا ترد أيدينا صفر خائبة اللهم لا ترد أيدينا صفر خائبة اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم ارحم ضعفنا وضعف المسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين ربنا عز جارك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 والنجاة والعتق من نيرانك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلا نحص ثناً عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.